بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بال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 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ حَمَلَتْهُ في وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلي المصير وَإِن جاهداك على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 ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيذ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 إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثق وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور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 إلى أجل مسمي وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير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 وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَدْرِ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا ولكن يجب ان يكون مولودنا على الوالده والمولود والجزء ولا مولود هو جاز والمولود والمولود والمولود والمولود والمولود والمولود والمولود والمولود والمولود والمولود والمولود والمولود والمولود والمولود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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين